أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت معمور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا فوين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم وما دعى هذه الناهى التي كنتم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 بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذًا غُفِرَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ رَحْمَنٌ مَشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّرْ فَمَا تَذَكَّرَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَانَ لَهُ وَلَا مَجْنُون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبُ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَن هُمْ قَوْمٌ قَاوِلُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بلا بل يوطنون ام عيدهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه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 أَم ٱلَّهُ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْكَ سَحَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصَٰقُّونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَثُمَّ يُنْذِرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ